مكية غير ثمان آيات من قوله واسألهم عن القرية التي إلى قوله وإذ نتقن الجبل آيها ست ومئة آية وحروفها أربعة عشر ألفا وثلاثمائة وعشة أحرف وكلمها ثلاثة آلاف وثلاثمائة وخمس وعشرون كلمة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد قيل معناه أنا الله الملك الصادق قرأ أبو جعفر بتقطيع الحروف يسكت على كل حرف سكتة يسيرة فتقدم الكلام على ذلك في سورة البقرة وموضعه رفع بالابتداء كتاب قال خبر مبتدأ محذوف أي هذا كتاب من هو الأول لما الأول يكون اعتبر أن الحروف المقطعة أنه مبتدأ كما ذكر هنا قال موضع رفع بالابتداء فيكون كتاب خبره قال كتاب خبر مبتدئ محذوف أي هذا كتاب أنزل إليك وهو القرآن فلا يكن في صدرك حرج منه أي ضيق المعنى لا يضيق صدرك بالإبلاغ مخافة أن تكذب فيه فإنما عليك البلاغ لتنذر به أي بالكتاب المنزل فالكلام فيه تقديم وتأخير أي أنزل عليك الكتاب لتنذر به فلا يكن في صدرك حرج منه وذكر للمؤمنين عظة لهم وقل لهم اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم قال يعم القران والسنه لقوله تعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى تكلم فيما انزل اليكم من ربكم فقلت انه يعم القران والسنه قوله هنا وقل لهم هو اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم كانت تحتمل ان يكون أن يكون امرا من الله سبحانه وتعالى الناس اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم مباشره يعني ولكن الذي ذكره هنا قال وقل لهم كانه هذا مأمور يعني هذا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوله للناس إيه بسبب ذكر الإنذار قبل ذلك لتنذر به اتبعوا لتنذر به دل على أن هذا المنذر به فيقدر كلهم وقل لهم قال ولا تتبعوا من دونه أي دون الله أولياء تطيعونهم في معصية الله قليلا ما تذكرون أي تتعظون قليلا حيث تتركون دين الله وما مزيدة لتأكيد القلة قرى ابن عامر يتذكرون بياء قبل التاء على أن الخطاب بعده مع النبي صلى الله عليه وسلم وكذا هو في مصاحف أهل الشام والبلاقون بتاء واحدة من غير ياء قبلها كما هي في مصاحفهم وحمزة والكسائي وخلف وحفظ على أصلين في تخفيف الذال وكم من قرية أي وكثيرا من القرى أهلكناها أي أردنا إهلاك أهلها فجاءها أي فجاء أهلها بأسنا عذابنا بيات ليلا أو هم قائلون قال نائمون نصف النهار والقيلولة استراحة نصف النهار وإن لم يكن نوم فما كان دعواهم أي تضرعهم وقولهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إن كنا ظالمين بفعلنا اعترفوا حيث لم ينفع الاعتراف وقرأ أبو عمرو وإشام إذ جاءهم وشبهوا بإضغام الذال في الجيم وقرأ البقون بالإظهار فالناس ألم الذين أرسل إليهم أي الأمم عما بلغوا توبيخا ولنسألن المرسلين عما أجيبوا تقريرا لذلك نقصن عليهم على المسؤولين ما عملوا بعلم عالمين بجميع ما صدر منهم وما كنا غائبين عنهم فيخفى علينا شيء من أحوالهم والوزن أي القضاء يومئذ أي يوم السؤال الحق العدل وقيل المراد حقيقة الوزن وقد ورد مراد حقيقة الوزن قول آخر يقصد في الوزن أنه ذكر القضاء ثم ذكر حقيقة الوزن وقد ورد في الحديث أنه ينصو ميزان له لسان وكفتان كل كفة بقدر ما بين المشق والمغرب فتوزن فيه صحف الأعمال فمن ثقلت رجحت موازينه جمع ميزان لأن لكل عبد ميزانا وقيل جمع موزون وهو الحسنات فأولئك هم المفلحون الفائزون بالنجاة والثواب ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآيتنا يظلمون قال يجحدون لماذا فسر يظلمون بيجحدون لتعديتها إلى آياتنا وبالباء تعديتها لآياتنا وبالباء ولقد مكناكم قلما لكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معيش اسبابا تعيشون بها جمعوا معيشة ولا تهمز زياؤها لأنها مفاعل من العيش قليلا ما تشكرون فيما صنعت لكم ولقد خلقناكم أي آدم ثم صورناكم في ظهره وذكر آدم بلفظ الجمع لأنه أبو البشر ففي خلقه خلق من يخرج من صلبه لماذا فسر خلقناكم هنا آدم ثم صورناكم في ظهره ولم يفسر على ما يتبادل إلى الذهن من ولقد خلقناكم أيها الناس ثم صورناكم لأن في قوله تعالى نعم ثم قلنا للملائكة أنه حمل ثم على الأصل فيها ثم قلنا للملائكة على أنها في الترتيب الزمني فيكون ما قبلها قبله زمانا وإن كان ممكن تكون من باب ترتيب الأخبار أو غير ذلك ولكن المقصد أن الكلام على كلامي هنا ولقد خلقناكم لماذا يتكلم هنا أنه آدم صورناكم أي صورناكم في ظهر آدم مراعاة لثم قلنا الملائكة أن تكون على الترتيب الزمني يشبه هذا ما سبق في قوله تعالى هو ذكر هنا في آية وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا قال وكم من قرية أهلكناها لماذا فسر أهلكناها بأردنا إهلاك أهلها لماذا فسر الإهلاك بإرادة الإهلاك لأن ما جاء لأن ما بعده فج فمراعاةً لأن مجيء البأس يكون بعد إرادة الإهلاك وإلا فمجيء البأس هو الإهلاك أو الذي ينتج عنه الإهلاك يعني طيب ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قل للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين رأى وتقدم مذهب أبي جعفر في ضم التائم قوله للملائكة تسجدوا والكلام عليه وعلى تفسير السجود مستوفا في سورة البقرة عند تفسير قوله تعالى وإذن الملائكة تسجدوا لآدم قال الله يا إبليس ما منعك ألا تسجد إن أمرتك لا زائده أي أي شيء منعك من السجود وقت أمري فيه دليل على أن مطلق الأمر للوجوب وأنه على الفور قال إبليس مجيبا له أنا خير منه لأنك خلقتني من نار وخلقته من طين والنار خير وأنور من الطين وقد أخطأ الخبيث بتفضيل النار على الطين وليس كذلك وإنما الفضل لما فضله الله وقد فضل الطين على النار ولأن التراب ساب الحياة للنبات والأشجار والنار سبب الهلاك قال فاهدق منها أي من الجنة لأنها مكان المطيعين فما يكون فما ينبغي لك أن تتكبر بمخالفة الأمر فيها وفي تنبيه على أن التكبر لا يليق بأهل الجنة فاخرج إنك من الصاغرين الذليلين قال أنظرني إلى يوم يبعثون يقول قال إبليس عند ذلك أنظرني أخرني فلا تمتني إلى يوم يبعثون من قبورهم وقت النفخة الآخرة عند قيام الساعة قال ابن عباس أراد الخبيث أن يذوق الموت لأنه لا موت بعدها فلم يجب وإنما أنظر إلى الوقت المعلوم وهي النفخة الأولى فيموت مع من يموت قال إنك من المنظرين قال إلى وقت النفخة الأولى وأنظر فتنة للعباد ولبيان الطائع والعاصي وليعظم الأجر والوزر والآية في سورة الأعراف ليس فيها التقييد بالمنظرين إلى النفخة الأولى أو إلى يوم الوقت المعلوم ولكن هذا التقييد الذي أشر إليه في تفسير آية السابقة يعلم من مواضع أخرى في القرآن قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم قال فبما أغويتني قال والغيو الضلال والخيبة ومعنى الكلام القسم أي فبإغوائك إيايا بواسطتهم لأقعدن لهم صراطك أي على صراطك المستقيم أي سن لهم على طرق الإسلام والخيرات وأحول بينهم وبينها ثم لاتينهم بوسوستي من بين أيديهم من جهة الاخره فاشككهم فيها ومن خلفهم من جهة الدنيا فأو فيها وعن أيمانهم طرق الحسنات وعن شمائلهم جمع شمال طرق السيئات روى أنه يأتي ابن آدم من جميع الجهات إلا من فوق لئلا يحول بين العبد والرحمة فالخيص واسع في إغوائهم بكل طريق ولا تجد أكثرهم شاكرين مؤمنين قال الخبيث ذلك ظن فأصاب قال تعالى ولا صدق عليهم إبليس ظنه وهذه الآية من الأعراف بتذكر أثناء تفسير آية سبأ قال اخرج منها مذؤوما قال بالهمز أي معيبا مدحورا مبعدا لمن بفتح اللام لأنها موطئة لقسم محذوف تقديره والله لمن تبعك منهم أي من بني آدم وجواب القسم لأملأن جهنم منكم أي منك ومن أتباعك من الجن والإنس أجمعين تلخيصوا هذا الوعيد لمن تبعك ويا آدم أي قلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين قال فتصير من الذين ظلموا أنفسهم تقدم اختلاف القراء في قوله حيث شئتما وحيث شئتم في سورة البقرة فوسوس لهم الشيطان ألقى في أنفسهما سرا ليبدي لهما موريا قال بواوين الأولى مضموما المعنى زين لهما ما نهي عنه ليكشف لهما ما ستر عنهما من سوآتهما عورتهما أي فعل ذلك بهما ليريهما ما يسؤهما ولذلك سميت سوءة ولذلك سميت سوءة يعني سميت العورة سوءة وفي هذا دليل على أن كشف العورة في غاية القبح في كل زمان ثم بين الوسوسة فقال وقال يعني إبليس لآدم وحواء ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون أي إلا تراهت أن تكون ملكين قال روحانيين أو تكون من الخالدين الباقين في الجنة لا تموتان. واستدل بعض الناس بهذه الآية على فضل الملائكة على الأنبياء قال ابن فورك لا حجة في هذه الآية لأنه يحتمل أن يريد ملكين في ألا تكون في ألا تكون لهما شهوة في الطعام وتقدم ذكر مذهب أهل السنة في تفضيل الأنبياء على الملائكة في سورة البقرة عند تسير قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها وقاسمهما قال حلف لهما يمينا موثقة إني لكما لمن الناصحين بحلفه وإبليس أول من حلف كاذبا فدلهما حطهما عن منزلتهما بغرور بباطل أي خدعهما بحلفه والغرور إظهار النصح مع إبطان الغش فلما ذق الشجرة ليتعرفاها بدت لهما سواتهما ظارت لهما عوراتهما وتهافت عنهما لباسهما حتى أبصر كل منهما ما توارى عنهم من عورة صاحبه وكان لا يريان ذلك من أنفسهما ولا أحد منهما من صاحبه وكان لباسهما نورا يسترهما فاستحيا وطفقا اخذ يخصفان يلصقان ورقة بعد ورقة عليهم من ورق الجنة وهو ورق التين حتى صار كالثوب ليستكر به وهو يتهافت عنهما وأصل الخصف وصل شيء بشيء يسير أو غيره ونادهما ربهما عتابا وتوبيخا ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين ظاهر العداوة بينها فيه دلالة أنهما كان قد عرف عداوة إبليس لهما وحذر منه قال معتذرين ربنا ظلمنا أنفسنا ضررناها بالمعصية وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الهالكين قال اهبطوا يا آدم وحواء وإبليس بعضكم لبعض عدو متعادين فيعاديان ابليس ويعاديهما ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين إلى تقضي آجالكم وتقدم ذكر هبوط آدم وحواء وإبليس والحية في سورة البقرة قال فيها تحيون يعني فيها تعيشون وفيها تموتون ومنها أي من الأرض تخرجون للبعث قرأ حمزة والكسائي وخلف ويعقوب وابن زكوان عن ابن عامر تخرجون بفتح التاء وضم الراء والباقون بضم التائي وفتح الراء يا بني آدم قد أنزلنا عليكم أي خلقنا لكم لباسا يواري سواتكم التي قصد الشيطان إبدائها ونغنيكم عن خصف الورق روي أن العرب كانوا يطوفون بالبيت عراه ويقولون لا نطوف في ثياب عصينا الله فيها فكان الرجال يطوفون بالنهار والنساء بالليل عراه فنزلت أمرا بالستر قرأ الدوري عن الكسائي بخلاف عنه يواري بالإمالة وهذه الآية دليل على وجوب ستر العورة ولا خلاف بين لا إما في وجوب سترها عن أعين الناس واختلفوا في العورة ما هي فقال أبو حنيفة عورة الرجل ما تحت سرة إلى تحت ركبته والركبة عورة ومثله الأمة وبالأولى بطنها وظهرها لأنه موضع مشتهى والمكاتبة وأم الولد والمدبرة كالامه وجميع الحرة عورة إلا وجهها وكفيها وصحيح عنه أن قدميها عورة خارج الصلاة في الصلاة وقال مالك عورة الرجل فرجاه وفخذه والأمة مثله وكذا المدبرة والمعتقة إلى أجل والحرة كلها عورة إلا وجهها ويدايها ويستحب عنده لأم الولد أن تستر من جسدها ما يجب على الحرة ستره والمكاتبة مثلها وقال الشفعي وأحمد عورة الرجل بين السرة والركبة وليست الركبة من العورة وكذا الأمم والمكاتبة وأم الولد والمدبرة والمعتقة بعضها والحرة كلها عورة سوى الوجه والكفين عند الشفعي وعند أحمد سوى الوجه فقط على الصحيح وأما سرة الرجل فليست من العورة بالاتفاق وريشة قال لباس زينة تتجملون بها فهي للأنسي كالريش للطائر المعنى أنزل لكم لباسين أحدهما لستر عوراتكم والآخر لجمالكم ولباس التقوى قال هو خشية الله والتورع وقيل هو ما يلبس من الدروع ويلتق به ذلك خير قرأ نفع أبو جعفر بن عامر الكسائي ولباس بنصب السين عطفا على قوله لباسا وقرأ الباقون بالرفع على الابتداء وخبره خير وجعلوا ذلك صلة في الكلم وعلى قراءة النصب لا يبتدأ به ولباسا لكن يبتدأ في قراءة الرفع ذلك أي إنزال ذلك أي إنزال اللباس من آيات الله قال الدالة على فضله ورحمته لعلهم يذكرون فيعرفون نعمته يا بني آدم لا يفتننكم لا يضلنكم الشيطان بأن يمنعكم دخول الجنة كما أخرج أبويكم آدم وحواء من الجنة بفتنته النهي في اللفظ للشيطان والمعنى نهيهم عن التباع ينزع عنهما لباسهما ليرياهما سوئاتهما قال ليوريا كل واحد سؤة الآخر أي أخرجهما نازع ثيابهما لكونه ساب النزع يتكلم في يعني في في ليلات لورياهم اللام ثم حذر منه معللا فقال إنه يراكم هو وقبيل جموعه أعوان من حيث لا ترونهم لأن الله سبحانه خلقهم خلقا لا يرون فيه وإنما يرون إذا نقلوا عن صورتهم إن جعلنا الشياطين أولياء أعوانا للذين لا يؤمنون يزيدون في غيهم وإذا فعلوا فاحشة كعبادة الصنم وكشف العورة في الطواف قالوا وجدنا عليها اباءنا ولم يكفهم تقليدهم حتى قالوا مفترين والله أمرنا بها. حتى قالوا مفترين. المقول هنا ما بعده. حتى قالوا مفترين والله أمرنا لأنهم لم يفتروا عندما قالوا وجدنا عليها آبائنا. وهذا واضح إنهم وجدوا فعلا عليها آبائهم. وإن افتروا في قولهم والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. قال الاستحالات في حقه لأن عادته جرت على الأمر بمحسن الأفعال. أتقولون على الله ما لا تعلمون إنكار يتضمن النهي عن الافتراء على الله. وتقدم اختلاف القراء في الهمزتين من كلمتين في سورة البقرة عند تفسير قوله تعالى من خطبة النساء أو أثننتم وكذلك اختلافهم في قوله بالفحشاء أتقولون والأما أما الرب بالقسط بالعدل والتوحيد وأقيم وجوهكم أي صلوا عند كل مسجد متوجهين للكعبة حيث ما صليتم ولا تؤخروا حتى تعودوا إلى مساجدكم ودعوه أعبدوه مخلصين له الدين العبادة ولما أنكر البعثة قال محتجا عليهم كما بدأكم أنشأكم حفاة عراء تعودون بإعادته فيجازيكم على أعمالكم فريقا هذا أي هداهم الله بأن وفقهم للإيمان وفريقا حقا أي وجب عليهم الضلالة بمقتضى القضاء السابق أي وخذل فريقا إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله قال تعليل لخذلانهم ويحسبون أنهم مهتدون يدل على أن الكافر المخطئ والمعاندة سواء في استحقاق الذنب قرأ ابن عامر, عامر وعاصم وحمزته وأبو جعفر ويحسبون فحسين والبقون بكسرها. قال أهل التفسير كان بن عامر يطوفون بالبيت عراف فأنزل الله عز وجل يا بني آدماء خذوا زينتكم لباسكم عند كل مسجد كلما صليتم أو طفتم وفيه دليل على وجوب ستر العورة في الصلاة والحكم كذلك بالاتفاق وكلوا اللحم والدسم واشربوا اللبن لأن طائفة كانوا في حجهم لا يأكلون إلا قوتا ولا تسرفوا في شيء ما إنه لا يحب المسرفين يقول أي لا يرضى فعلهم وفي معنى قوله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا من الأمثال الدائرة على ألسن الناس الحمية رأس الدواء كل من حرم ذينة الله التي أخرج لعباده يقول هي ما ستر العورة وكل ما يتجمل به وكل ما يتجمل به الإنسان من الثياب وغيرها حلالا والطيبات الحلالات من الرزق من المآكي والمشارب قل هي أي زينة والطيبات للذين آمنوا في الحياة الدنيا في حذف تقديره هي للمؤمنين وللمشركين في الدنيا وللمؤمنين خالصة يعني كلمة للمؤمنين هذه بعدها متصلة بخالصة كل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا وللمشركين وهي للمؤمنين خالصة أي مختصة بهم يوم القيامة لا يشاركهم فيها غيرهم قرأ نافع خالصة قال بالرفع على أنها خبر بعد خبر أو خبر ابتداء تقديره وهي خالصة يوم القيامة وقرأ الباقون بالنصب على الحال والقطع هنا في الحشاء ذكر أنها في نسخة أو او أو بالنصب على الحالي أو القطع يعني نصب على الحال أو نصب على القطع لأن الكلام قد تم دونه هذا تعليل لي هذا تعليم لي على القطع يعني تعليم للقطع أو بيان كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون أي كتفصيل هذا الحكم نفصل سائر الأحكام لهم قل إنما حرم ربي الفواحش قال ما قبح فحشه ويعم كل فحشة قرأ حمزته ربي الفواح إنما حرم ربي الفواحش بإسكان الياء والبقونا بفتحها ما ظار منها وما بطن قال جهرها وسرها والإثم الذنب والبغي الظلم والكبرة بغير حق وأن تشكوا بالله ما لم ينزل به سلطانا قال حجة وبرهانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون من التحريم والتحليل ولكل أمة أجل مدة وهو وعيد لأهل مكة فإذا جاء أجلهم انقضت مدتهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون لا يتأخرون ولا يتقدمون وقيد بساعة لأنها أقل ما يستعمل في الإمهال وذلك حين سألوا العذاب فأنزل الله هذه الآية ويستدل بهذا على أن المقتول إنما يقتل بأجله وأجل الإنسان هو الوقت الذي يعلم الله أنه يموت الحي فيه لا محالة هذا يتعلق بمسألة مشهورة بين يعني في قول فيها للأشعارة وقول المعتزلة عكس بعض ويعني وأحيانًا يعني إيه تلتقت مثل هذه المواضع ال اللي قد يذكر فيها شيء لمناسبة هذا الأمر مستحضرا يعني مستحضرا أن أن المخالف يقول يقول شيء آخر يعني ممكن يعني لا ينتبه لمثل هذا قد يستغرب على إقحام هذا الاهتدال في هذا المقام يعني. يقول كما أن أجل الدين هو وقت حلوله وتقدم اختلاف القراء في حكم الهمزتين من كلمتين في سورة النساء عند تسير قوله تعالى ولا تؤتصوا فأموالكم وكذلك اختلافهم في قوله فإذا جاء أجلهم مسائل دي عليها تقريبا مسألة الأجلين يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم قال الخطاب في هذه الآية لجميع الأمم وإن الشرطية دخلت عليها ما لتأكيد معنى الشرط لذلك جاز دخول النون الثقيلة على الفعل وإذا لم تكن ما لم يجوز دخول النون الثقيلة أي يأتيكم؟ أخبر أنه أرسل إليهم الرسل منهم لتكون إجابتهم أقرب وتحصل من هذا الخطاب لحاضر محمد صلى الله عليه وسلم أن هذا حكم الله في العالم منذ أنشاه. شاءه ويأتي أنكم مستقبل وضع موضع ماض ليفهم أن الإتيان باق وقت الخطاب لتقوى الإشارة بصحة النبوة إلى محمد صلى الله عليه وسلم يقصون قال والقصص اتباع الحديث بعضه بعضا يقصون عليكم آية قال أحكامي وجواب الشرط فمن اتقى الشركة وأصلح العمل فلا خوف عليهم هذا جواب للشرط الذي في جملة جواب الشرط فلا خوف عليهم إذا خف الناس ولهم يحزنون إذا حزنوا والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها تكبروا على عن الإيمان بها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وإدخال الفائف الخبر الأول دون الثاني فلا خوف عليهم أو فمن اتقى فلا خوف قال دون الثاني للمبالغة في الوعد والمسامحة في الوعيد فمن أظلأ ممن افتر على الله كذبا جعل له شريكا أو كذا بآياته بالقرآن أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب أيما ما قدر لهم من خير وشر في اللوح المحفوظ حتى يقول غاية لما يصل إلى الكفار إذا جاءتم رسلنا عند انقضاء ذلك يتوفونهم تقبضون أرواحهم يعني ملك الموت وأعوانه قالوا يعني الرسل للكفار الرسل هم ملك الموت وأعوانه أينما كنتم تدعون تعبدون من دون الله يعني أين آلهتكم فيذبون عنكم سؤال تبكيت وتقريع قالوا ضلوا عنا غابوا فلم نرهم وشاهدوا على أنفسهم قال عند معينة الموت أنهم كانوا كاسرين اعترفوا بالضلال فيما كانوا عليه قال يعني يقول الله لهم يوم القيامة ادخلوا في أمم أي مع جماعات قد خلت مضت من قبلكم من الجن والإنس في النار يعني كفار الأمم خالية كلما دخلت أمة لعنت أختها أي المماثلة لها بضلالها بها المماثلة لها تفسير لأختها وللظلا بها تعليل لللعن حتى إذا الدارك تلاحقوا فيها جميعاً واجتمعوا في النار قالت أخراهم السفلة والاتبعوا لأولاهم القادة والرؤساء ومعنى لأولاهم أي لأجل أولاهم لأن خطابهم مع الله لا معهم ربنا هؤلاء يظلونه ومعنى اللام هنا معنى اللم هنا له نظائر في القرآن مع القول قالت أخراهم لأولهم ربنا هؤلاء أضلون قال عن الهدى وتقدم التنبيه على اختلاف القراء في الهمزتين عند قوله لا يمر بالفحشاء اتقولون وكذلك اختلافهم هؤلاء أضلون فآتي معذبا ضعفا قال مضاعفا من النار لأنهم ضلوا وأضلوا قال الله لكل من القادة والاتباع ضعف ولكن لا تعلمون قال ما كل واحد من العذاب قراءة الجمهور تعلمون بالخطاب وقرأ أبو بكل العاصم بالغيب أي لا يعلم الأتباع مال للقادة ولا القادة ما للأتباع وقالت أولاهم القادة لأخراهم للأتباع فما كان لكم علينا من فضل أي نحن وأنتم في الكفر سواء فثم تعالى يقول لهم جميعا فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء أيلا لا يصعد لهم عمل صالح قرأ أبو عمرو هنا فسر لا تفتح لهم أبواب السماء بعدم صعود الأعمال الصالحة يعني لا تفتح لأبواب السماء لاعمالهم هذا ما يذكر هنا قرأ أبو عمرو تفتح بالتأنيث والتخفيف وحمزة والكسائي وخالف بالتذكير والتخفيف والباقون بالتأنيث والتجديد ولا يدخلون الجنة حتى يا قال يدخل الجمل في سم الخياط فوق الابره المعنى هؤلاء لا تجاب ادعيتهم ولا يدخلون الجنة أبدا قول المعنى هؤلاء لا تجابوا أدعيتهم هذا وكأن هذا تفسيره لي لا تفتح لهم أبواب السماء في هذه العبارة وكذلك أي ذلك الجزاء نجز المجرمين المشكين لهم من جهنم مهاد قال فراش قرأ أبو عمر ورويس عن يعقوب جهنم مهاد بإضغام الميم في الأولى بإضغام الميم الأولى في الثانية من غير في الأولى في ومن فوقهم غواش جمع غاشية وما يغطيهم من أنواع العذاب وكذلك نجز الظالمين الكفار رو يعني عقوب الوقف بلياء على غواشي والذين أمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها فطاقتها من الخير والعمل الصالح أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون قال عن علي رضي الله عنه قال فينا والله أهل بدر نزلت ونزعنا ما في صدورهم من غيل حقد كان بينهم في الدنيا قال وإن كانت نازلة مفسر يقول وإن كانت نازلة في الصحابة رضي الله عنهم فهي عامة في جميع أهل الجنة لأنهم لا يتحسدون ولا يتباغضون وقال علي أيضا إني لا أرجو أن يكون أنا وعثمان وطلحة والزبير من الذين قال الله قال لهم الله عز وجل فنزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار قال زيادة في لذة سرورهم وقال الحمد لله الذي هدانا ووفقنا لهذا لما جزاؤه هذا وما كنا قرأ ابن عامر ما كنا بغير هو لنهتدي لولا أنهدان الله قال وجواب لولا محذوف أي فلولا هداية الله ما كنا لنهتدي المحذوف ذل عليه ما قبله هذا. فعند معينة أهل الجنة صدق إخبار الرسل صلى الله عليه وسلم قالوا سرورا لقد جاءت كلام قالوا سرورا لقد جاءت رسل ربنا بالحق يقول عند معاينة أهل الجنة هو يمهد لذلك من قوله فعند معاينة يمهد لتفسير لقد جاءت رسل ربنا بالحق فعند معاينة أهل الجنة صدق إخبار الرسل قالوا سرولا لقد جاءت رسل ربنا بالحق قال فثم أكرموا ونودوا هذا ما بعده ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها قال أعطيتموها بما كنتم تعملون بسبب أعمالكم قال نافع ابن كثير وعاصم ووجعفر ويعقوب بن ذكوان وابن عامر أورثتموها بإظهار الثائي والبقاءون بالإضغام ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا من الثواب حقا صدقا فهل وجدتم ما وعد ربكم من العقاب حق تقديره وعد ربكم فحذف كم لدلالتنا الأول عليه إيه رأيكم في الجملة دي لأن وعد يستعمل في الخير والشرد نعم احسنتي صح هذه تقديره وعدكم ربكم هذا مش محتاجين نراجع حاجة فيها يعني هذا بين من العبارة هنا في خطأ هنا حقا تقديره وعدكم ربكم فحذفكم لدلالتنا النا الأول عليه هل وجدتم ما وعد ربكم وعدكم وهذا الذي يقصده يعني قالوا نعم وأجاب الكفار بنعم دون بل لأن نعم جواب استفهام دخل على إيجاب وهو وجدتم وبلأ جواب استفهام دخل على نفي نح ألست بربك قرأ الكسائي نعم بكسر العين حيث وقع البقون وهما لغتان فأذن مؤذن بينهم أيناد مناد أسمع الفريقين اللعنة الله على الظالمين الكافرين قرأ ورش عن نافع أبو جعفر مؤذن أو مؤذن بفتح الواو بغير همز وقرأ نافع و أبو عمرو ويعقوب وعاصم اللعنتوا بإسكان النوني اللعنة الله بإسكان النون مخففة ورفع لعنة من غير تنوين طبعا ورفعه ورفع لعنة قال واختلف عن قنب الروع رو ابن كثير وقرأ الباقون بتشديد النون ونصب لعنة ولما تنصب تبقى من غير تنوين أن لعنة الله لأنها مضافة أنا بقول كده بس عشان لو حد مش متابع معنا في الكتاب يعني تصويبا الضبط في كتاب أمامنا يعني. الذين يصدون قال يصرفون الناس عن سبيل طاعة الله ويبغونها عوجا يطلبون إعوجاجا ويذمونها فلا يؤمنون بها وهم بالآخرة كافرون وبينهما أي بين الجنة والنار حجاب مانع ليمنع وصول أثر إحداهم إلى الأخرى والسور المعروف بالأعراف جمع عرف سمي بذلك لارتفاعه ومنه عرف الديك لارتفاعه على ما سواه من جسده وعلى الأعراف أي أعالي الحجاب وهو السور الذي ذكره الله في قوله فضي بينهم بسور الله باب رجال هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار فوقفوا هناك حتى يقضي الله فيهم ما شاء ثم يدخلهم الجنة بفضل رحمته وهم آخر من يدخل الجنة يعني في موقف الحساب يعني آخر من يدخل الجنة في موقف الحساب يعرفون كل قال من أهل الجنة والنار بسماهم بعلامتهم وهي براض الوجه للمؤمنين وسواده للكافرين ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم أي إذا نظروا إليهم سلموا عليهم وقيل المعنى سلمتم من العقوبة يعني السلام تحيه أو السلام بمعنى السلامة لم يدخلوها أي أصحاب الأعراف لم يدخلوا الجنة وهم يطمعون في دخولها فيدخلونها بعده نلاعظ هنا تفسير أن لم يدخلوها ليست من المقول ليست مما قالوه في المقول المفهوم من كلمة نادوا. ولم يدخلوها ذا إخبار عنهم أصحاب الأعراف لم يدخلوا الجنة وهم يطمعون في دخولها فيدخلونها بعده قال الحسن والله ما جعل الله ذلك الطمع في قلوبهم إلا لخير أراده بهم وإذا صرفت أبصارهم قال أبصار أهل الأعراف تلقاء ظرف أي تجاه أصحاب النار فعرفوهم قالوا مستعذين داعين ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين يعني الكاثرين في النار وتقدم اختلاف القراء في حكم الهمزة من كلمتين في سورة النساء عند تفسير قوله تعالى ولا توتوا السفاء أموالكم وكذلك اختلافهم في تلقاء أصحابه ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسماهم قال من رؤساء الكفرة قالوا ما أغنى عنكم جمعكم المال والولد في الدنيا يعني, يعني كأن المال هنا المجموع يعني وما كنتم تستكبرون عن الإيمان ثم يقولون للكفار وهم الوليد بن المغيرة ابو جهل ابن هشام ونحوهما تنبيها على الأبرار ممن دخل الجنة وهم سلمان وصهيب وخباب وبلال وأشباههم الذين كانوا يحتقرونهم لفقهم هؤلاء الذين أقسمتم حلفتم لا ينالهم الله برحمة إلا يدخلون الجنة ثم يقال لأصحاب الأعراف يدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون قال لا تخافون على ما يأتي ولا تحزنون على ما فات قرأ نافع أبو جعفر ابن عمر بن كثير الكسائي وخلف بخلاف عن ابن ذكوان راوي ابن عامر برحمة لدخوله خبيثة اجتثت بضم التنوين في الوصل. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا قال صبوا علينا من الماء أو وسعوا علينا مما رزقكم الله من طعام الجنة وفيه دليل على أن الجنة فوق النار وتقدم التنبيه على اختلاف القراء في حكم الهمزتين من كلمتين عند قوله تعالى ربنا هؤلاء أضلون وكذلك اختلاف من الماء أو قالوا إن الله حرمهما يعني الماء والطعام على الكافرين منعهما عنهم من التحريم هنا المنع الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبة قال كتحريم البحيرة وأخواتها والمكاء والتصدية حول البيت وغيرها مما كانوا يفعلون في الجهلية وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم قال نفعل بهم فعلا الناسين، فنتركهم في النار كما نسوا لقاء يومهم هذا فلم يختروه ببالهم وما كانوا بآياتنا يجحدون ينكرون أنها من عند الله ولقد جئناهم بكتاب يعني القرآن فصلناه أحكاما وقصصا على علم أي عالمين بتفصيله هدى ورحمة اي جعلناه هاديا وذا رحمة بقوم يؤمنون لأنهم المنتفعون به هل ينظرون أن ينتظرون إلا تأويله ما يقول إليه من أمرهم يوم القيامة من الوعيد يوم يأتي تأويله قال جزاؤه يقول الذين نسوه من قبل اعترافا حين لا ينفع قد جاءت رسل ربنا حقيقة بالحق فهل لنا اليوم من شفعاء استفهام فيه معنى التمني فيشفع لنا أو نرد إلى الدنيا فنعمل غير الذي كنا نعمل وجواب الاستفهام قد خسروا أنفسهم أهلكوها وظل بطل عنهم ما كانوا يفترون فلم ينفعهم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام أي في مقدارها لأن اليوم من لدن طلوع الشمس إلى غروبها ولم يكن يومئذ يوم ولا شمس وخلقهن فيهن تعليما لخلقه التثبت والتأني لأنه سبحانه كان قادرا على خلقهن في لمحة وقد جاء في الحديث التأني من الله والعجلات من الشيطان ثم استوى على العرش استواء يريق بعظمته بلا كيف وهذا من المشكل الذي يجب عند أهل السنة على الإنسان الإيمان به ويكل العلم فيه إلى الله عز وجل وسئل الإمام مالك رضي الله عنه عن الاستواء فقال الاستواء معلوم يعني في اللغة والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بيدعة وسئل الإمام أحمد رضي الله عنه عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى فقال هو كما أخبر لا كما يخطر البشر والعرش في اللغة فيه هو السريف وخص العرش بالذكر تشريفا له إذ هو أعظم المخلوقات يغشي الليل النهار طعن وقول وخص العرش بالذكر تشريفا له فيه رائحة ما يخالف ما الكلام السابق يعني لمن تأمله أو ما يخرج شيئا عن الكلام السابق يغش الليل النهار قال يغطي أحدهما بالآخر وفي حذف أي ويغشي النهار الليلة ولم يذكر لدلالة الكلام عليه قرأ حمزة والكسائي وأبو بكران العاصم وخلف ويعقوب يغشي بالتشديد مع فتح الغين وله قول بإسكان الغين والتخفيف يطلب حثيثا قال يعقوب سريعا والشمس والقمر والنجوم مسخرات مذللات بأمره بمشيئته قرأ ابن عامر والشمس والقمر والنجوم كلها بالرفع على الابتداء والخبر فالشمس مبتدا والبقيه معطوفة عليه وخبره مسخرات وقرا الباقون بالنصب وكسر التاء مسخرات تاء جمع المؤنث السالم عطفا على قول خلق السماوات والارض فتنصبه مسخرات حالا ألا له الخلق جميعا والأمر بأن يأمرهم ويحكم فيهم ما شاء تبارك الله أيدام رب العالمين وتعظم بالتفرد في الربوبية ادعوا ربكم تضرعا تذللا وخفيا سرا قرى أبو عاصم وخفيا الخ والباقون بالضم وقد أثنى الله على زكريا بقوله إذ نادى ربه نداء خفية قال الحسن بين دعوات السر ودعوات علانية سبعون ضعفا ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم إنه لا يحب المعتدين المتجاوزين برفع الصوت والتشدق في الدعاء وهذا من صور الاعتداء في الدعاء ولا تفسدوا في الأرض بالظلم والشرك بعد إصلاحها بالعدل ببعث الأنبياء وشرع الأحكام ودعوه خوفا من الرد وطمعا في الإجابة إن رحمة الله قريب ذكر قريب على توي أنها سواب من المحسنين قال ورحمة رُسِمت بالتأي في سبعة مواضع وقف عليها بالهاء ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ويعقوب على الأصلها وهو الذي يُسِل الرياحَ قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي وخلف الريح بغيه ألف بعد الياء والباقون بالألف بشرا قرأ عاصم بشرا بالبائي الموحدة وضمها وإسكان الشين أي تبشروا بالمطر وقرأ ابن عامر بالنون وضمها وإسكان الشين وقرأ حمزة والكسائي وخلف بفتح النون وإسكان الشين وقرأ الباقون بضم النون والشين جمعوا نشور قال والقراءة بالنون معناها على القراءات كلها متفرقة على الثلاث المذكورة غير بشرا اللي في الأول. قال والقراءة بالنون معناها على القراءات كلها متفرقة وهي الرياح التي تهب من كل ناحية. والقراءة بالنون معناها على القراءات كلها متفرقة مش القراءات متفرقة وهذا معنى معنى الكلمة وهي الرياح التي تهب من كل ناحية. بين يدي أي قدامة رحمته نعمة وهو المطر. طبعا يعني علامات الترقيم كانت ستسعفنا كثيرا في هذا ونظائره. بين يدي أي قدام رحمته نعمته وهو المطر. حتى إذا أقلت حملة الرياح سحابا جمع سحابة فقال بالماء سقناه أي سحابة وقيل المطر لبلد ميت محتاج إلى الماء قرأ نافع وأبو جعفر وحمزة وخلف وحفصناً عاصم ميت بتجديد الياء والباقون بالتخخيف فأنزلنا به أي بالبلد وقيل بالسحاب يختلف معنى الباء على المعنين الماء يعني المطر فأخرجنا به قال بالبلد وقيل بالسحاب أيضاً يختلف معنى الباء بين القولين فأخرجنا به من كل الثمرات مثل إخراجنا النبات كذلك نخرج الموت قال مثل إخراج النبات هذا يتصل بما بعده هذا في تفسير كذلك نخرج الموتى. مثل إخراج النباتة كذلك نخرج الموتى من الأجداث ونحيها لعلكم تذكرون فتؤمنون بالبعث تتقدم اختلاف القراء في تخفيف تذكرون في أول الصورة وهنا الضبط غير صحيح تذكرون وتذكرون هو الكلام ليس عن تذكرون ثم ضرب مثل لمن ينتفع بالوعظ ولمن لا ينتفع به بعد ذكر المطر وإخراج النبات والثمرات تشبيه الله بها فقال والبلد الطيب أي الأرض الكريمة التربة يخرج نباته بإذن ربه حسنا والذي خبث كالسبخة ونحوه لا يخرج نباته إلا نكذا عسرا قرى أبو جعفر نكذا بفتح الكاف مصدراً أي ذو نكذا والبقون بكسرها وعن أبي جعفر وجه لا يخرج بضم الياء وكسر الراء وعنه وجه آخر بضم الياء وفتح الراء فالأول فالأول مثل المؤمن الذي يسمع القرآن فيعقل وينتفع به والثاني مثل الكافر الذي لا يسمع القرآن فلا يؤثر فيك البلد الخبيث كذلك نصرف الآيات نرددها ونوضحها لقوم يشكرون نعمة الله لقد أرسلنا نوحا إلى قومه قال اللام في لقد التأكيد المنبه على القسم أقسم الله تعالى أنه أرسل نوحا وتقدم ذكر نوح عليه السلام ونسبه وقدر عمره ومحل قبره في سورة ألي عمران بعثه الله إلى قومه سنة وقيل ابن 40 وهو قول ابن عباس وقيل 250 وقيل 350 وقال مقاتل ابن 100 سنة وقال وابنو بعث نوح وابنو 400 سنة وهو أول نبي بعثه الله بعد إدريس وكان نجار ومن أولاده سام, سام وحام ويافف فسام هو أبو العرب وفارس والروم وأهل الشام وأهل اليمن وكان هو القي و هو القيم بعد نوح في الأرض ومن ولديه الأنبياء كلهم عربوا معجمهم وجعل الله في ذريته النبوة والكتاب والذي اختط مدينة القدس وأسس المسجد الأقصى وكان ملكا عليها وحام أبو السودان وأهل الهند والسند والزينج والحبشة والنوبة وكل جلد أسود وياف أبو الترك ومجوج والفرنج فقال لقومه وكانوا أهل أوثان يا قوم اعبدوا الله وحده ما لكم من إله غيره قرّب جعفر والكساءي غيره بكسر الرأي على نعت الإله حيث وقع والباقون بالرفع على تقديم ما لكم غيره من إله يص هو أيضا أن تكون على النعت ت يص أن تكون على الناعت باعتبار المحل لللف إني أخاف عليكم إن لم تؤمنوا عذاب يوم عظيم قاله يوم القيامة أو يوم الطوفان قال الكفيون ابن عمرو وعقوب إني بإسكاني ريائي وألباقون فتحه قال الملو من قومي الأشراف فإنهم يملؤون العيون والنفوس هنا كأن بيان أصل كلمة الملأ وقيل فيها غير ذلك إن لن نراك في ضلال قال خطأ مبين واضح قال نوح يا قوم ليس بالضلالة أي شيء من الضلال وهي أعم وفي فيها نفي جميع الضلال نحو ألك تمر ويقول ولا تمر ثم استدرك مؤكدا نفي الضلالة فقال ولكني رسول من رب العالمين المعنى ولكني على هدى في الغاية لأني رسول من الله أبلغكم أوصل إليكم رسالات ربي بالأحكام وجمع الرسالات لاختلاف أوقاتها أو لتنوع معانيها قرأ أبو عمر أبلغكم, أبلغكم بالتخفيف من الإبلاغ والبقون بالتجديد من التبليغ وانصح لكم قال وحقيقه النصح إرادة الخير لغيره كما يريده لنفسه وأعلى من الله ما لا تعلمون أن عقابه لا يرد عن القوم المجرمين او عجبتم الف استفهام دخلت على واو العصر معنا التقلي والتوبيخ تقدير اكذبتم وعجبتم ان جاءكم ذكر موعظه من ربكم على رجل منكم على لسانه لينذركم العذاب ان لم تؤمنوا ولتتقوا الله ولعلكم ترحمون بالتقوى فكذبوا فانجيناه قال من الطوفان والذين معه في الفلك السفينة وهم من آمن به وكانوا أربعين رجلا وأربعين امرأة وغرقنا الذين كذبوا بأياتنا بالطوفان إنهم كانوا قوما عمين قال عمي القلوب طيب لعلنا أن نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله المرة القادمة بس الله سبحانه وتعالى يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك